بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام wwwislam